وَهُ يصْقخونَ فيِيهَا رَبنا أخرجنا نَعمل صالحًا غَير الذي كُ نَعمل وَهُم يصقَخون فيه ربنا أخرجنا نَعمل صالحًا غَ الذي كُ نَعمل ألَعَّ يركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير امنن وعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير تذوقوا فما للظالمين من نصير للظالمين من نصير